فَمَنْ تَبَىٰ مِنْ دَعْتِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ نَهُ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسابعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا تماعون للكذب سماعون لقوم آخرين